بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ما رزقناهم يوم فقون، والذين يؤمنون بما وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون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 وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمن في الله وفي اليوم الآخر وما هو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون في قلوبهم مرض فزادهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا خيل لهم لا تفسدوا في الْأَرْضِ قالوا إِنَّمَا I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 خلقوا بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم Wszystkie <śmienic> te سمعهم وأبصارهم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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا لا تجعلوا لله أنزابا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون اولئك هم الخاسرون كي تكفرون بالله وكل ثم أمواة فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييتم ثم. إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سواء إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم.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 فقال أَنْتِ أُونِي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 قال يا آدم أنزئهم إذ قلنا للملائكة جدوا لآزم فسجد وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَا يا بني إسرائي لذكروا نعمتي التي أنعمت عليها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبوا وآمنوا بما أُنْزِلَ إِلَيْكَ لما معكم ولا تكونوا وَإِنْ ولا تجتروا في آياتي ثمنا قليلا وإياك تقول. ولا تلبسوا الحق بالباصل وتكسموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالذر وتنسون تَسْعَوْنَ أَمْ فَتَكُمُوا الكتاب أفلا Wat saing o vov o medi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 يا بني اسرائيل اذكر نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالم. تقوا يوما لا تجزينا عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقض منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فتعون يسومونكم سوء العباد يسفحون أبناءكم نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَرَقَّنَا بِكُمُ البحر رَفَعْنَا لَكَ وَإِذْ وَاعَدْنَا موسى لَيلًا مُسْتَأْنِسِينَ ثم فِيهِمْ tudo قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا <قرة> خاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمستقيم وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ مَوْعِدٌكُمْ أَن تذبحوا بِقَرَّةٍ قالوا أتستخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال انه يقول انها بقره لا تارب ولا بكر رموان بين ذلك تطعنوا <تصفيق> ما تؤمروا قالوا دع لنا ربك يفهل لنا ما لونها قال انه يقول إنها بخرة صف فاسع اللون هاته الناظرين قالوا ادعوا فكيبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلود تثير الأرض ولا تسقي الحرف متلمة لا فيها قالوا الآن جئت في الحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاسْتَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ثم قتلت قلوبكم من تحت ذلك فهي كالحجارة أو أشبت قسوة وإن مِنْ نُوحٍ جَاءَ رَسُلًا يخرج منه الماء وان منها لما يهتف من خشيه الله وما الله مَا عن ما تعملون ففتقمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم You're Siedzieliśmy za w tym momencie, jakim jesteśmy w ويوم القيامة يردتون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عما أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في الأخيرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله في مَا عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقف من بعده واتينا <تصفيق> عيسى ابن مريم البينات وان يجناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ تَكْبَرُتُمْ استك... برتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل أنهم بكفرهم فقليل ما يؤمنون أَوَلَمَّا جَاءَهُم كِتَابٌ من عِندِ اللَّهِ لما معهم وَكَانُوا من قبل على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفر على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا الله من فضله على من يشاء من عباده فباء غضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نؤمن بِمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا قالوا نؤمن بما فَأَلَمْ نَأْتِكُمْ بِالْقُرَى فَأَنْتُمْ كُنْتُمْ فِيهَا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم استخدتم العجل من بعده وأنتم ظالمين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 سَمَعَ يَأْمُرُكُمْ به إِمَّا نُقُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت ايد والله عليم بالظالمين وَلَن تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ على عَلَى حَيَاةٍ الذين الَّذِينَ أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل <تصفيق> من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله عملا mm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 كتاب كتاب الله نبذ فريق من الذي. أوت الكتاب كتاب الله وراء واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروس وماروس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 فيتعلمون منهما ما يفزقون به بين المرء وزوجه وما هم أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْتَ مَنَشَأُهُ أَم لو <تضحكي> <تضحكي> <تضحكي> <تضحكي> <تضحكي> <تضحكي> <تضحكي> <تضحكي> كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا. قَوْلُ الْمَسُوبِ تَمٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وللكافرين عذاب اليم ما يوز الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله صبر رحمته يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نلتق من آية أو ننسها نأتي بخير منها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 ولا نصير أَم تريدون أَن تَسْأَلُوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الفكر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم قصارا حسدا من عند أنفسهم ما تبين له الحق فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بأمري. ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واثبات الزكاه وَمَا تُقَدِّمُونَ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجدوه عِنْدَ الله. وَا حَافِظْ مَا أَمِنَّا نَصِير وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وما Sadzi mu لانفسكم من خير تجدوه عند الله inna allaha bima لَا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تلك> قُلْ هَاتُوا برهانكم إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يح. كُمُ بينهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَن تَجَاوَزَ عَنِ الذِّكْرِ مِن فَضْلِهِ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خال لهم في الدنيا خزي و في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا <تصفيق> اتَّخَذَ اللَّهُ وَالَدَا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بَدِيعُ السماوات وَالْأَرْضِ وإذا خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَإِذَا يقول له وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون <تصفيق> إن أول ما بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تستمع ملتهم قل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَى الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ <أهوأ> <أهو> <أهو> فالذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولج ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق سلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم القاسرون يا بَنِي رائل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم تقوى يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عذل ولا سماها شفاء. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإنذِبَتَ ل إذَرَهِي مَ رَُّهُ بٍِ كَلِمَسِ فَ فَأَن سَم نَّهُرُن قَالَ إِِّين جَ إِلُكَلم اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد ظالمين وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمسا مسلم لك وأرنا مناسكنا ربنا ودعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب من لا إبراهيم إلا من س نفسه ولقد اصطفناه في الدنيا وإن نه في آخرتي لمن الصالحين اذ قال له ربه أسلم قال أسلم ووصّى بها بَنِيهِ بنيه وياكوب يا بني إن الله اصطفى لكم ك أمم ثم قد خالث لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ألون عما عم كانوا يعملون وقالوا كنوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملئ تافرى محنيفا وما كنا من المشركين Ulu amanna billahi وما ma ilayna وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما هم مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمن فقد تولوا فإنما هم في شقاق أتَكْتفي كهم الله وهو السميع العليم. Sądzę, Allah nie ma wątpliwości Allah do tego, co do tego, kul as-su'a nunna ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلقون ام تقولون إِنَّ ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباق كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كتم شهادة عنده مِنَ اللَّهِ, وما الله بغافل عم ما تعملون تلك <تصفيق> أمة قد خلصت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون كَانُوا كانوا يعملون jakólus super umminam nas sim le قل لله المشرق والمعرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جَعَلْنَاكُمْ قَوْمًا مَّسْكُونًا وَأَسْقَيْنَاكُمْ سُقْيَا لِنَسْقُوَهُ ذٰلِكَ عَلَنًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يستبع الرسول ممن ينقلب على وان كانت لك بيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله في الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شفر في الحرم، وحيثما كنتم فوالله وَمَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَلَا يَأْمُنُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم وما الله بظافلين عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوت وما أنس بتابع قبلته وما بعضه بتابع قبلة ولئن اتبعت أهواءهم من بعث ما جاء الَّذِينَ آثَيْنَا الكتاب يعرفونه يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ وَإِنَّ فريقا منهم ليكتمون الحسط وهم Słuchaj, że jestem هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا بكم الله جميعا إن الله على كل شيء ومن حيث خرجت فولي وجهك شفر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسد الحرام وحيث ما فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حكة إلا الذين ظلموا منهم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 ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون Panie What uh the -oh. فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين بِخَارِجِينَ يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تستبعوا خطوات الشيطان Qynna hu lakum مركم بالفوء والفحشاء وأن تقولوا وَإِذَا قِيلَ له اتَّبِعُوا مَا نفروا كما فعل الذي ينعق بما لا يسمع. من اضطر وغير ولا سب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المستقيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين ان سميع فمن خاف من مصر جنفا أو من فأصلح بينهم فلا إثم عليه <تصفيق> الله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 ايا من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعزة بايام اخر وعلى الذين يطيقونه تديه الطعام فَمَنْ تصوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون كهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن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 لكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 فمن شَهِدَ منك الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ ومن كان مريضا او على سفر فعل ذَٰلِكُم مِّنْ أَنبَاءِ الْأَخِرَةِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۖ ولتكفروا اللَّهَ على ما هذاكم تِنْوُا عَلَى مَا حَسَنْتُمْ وَلَنْ تُمْسَن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ ساعي إذا سعاد هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Le lenku mle le cał miłoce mu لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآن ذاكروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأب يق من الخيط الأب ودم الخيط ثم وَاغْفِرْ لَنَا مَا أَسْرَفْنَا تلك حدود الله فلا تفرغوها يبين الله في يتقون ولا تقول ام لفضيله الدكتور No Uh huh? وَقُلُوبُهُمْ حَيْثُ تَخْتَمُونَ وَأَخْفَرُجُونَ مِنْ حَيْثُ أَخْفَرْنَجُكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَم ولا تقاسلوهم عند المسجد الحرام حتى ي فإن قاسلوكم فقتلوهم لذلك جزاء فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله لان تنفذ عدوان الا لو <تصفيق> الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات ربحيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله الله مع المستقين وأنفقوا Nuka si waftinu Inna Allah وأتم الحج والعمرة لله فإن أؤسلتم فما سيتر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به للرء فيه فتدتم يوم يوم ام خوف او فمن تمسع في العمرة إلى الحج فمسيتر من الهدي Nmillamm miężde się około… three miastoweother na ciemcę i odиныwanie – jeśli Matthew ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن و الله شديد العقاب ما فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةَ لَا رَسَةَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِزَالَ فِي وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزاد Panie ليس عليكم جناح أن تبتغوا طفلاً لربكم فإذا أفرتم من عرفات وَذْكُرُوا اللَّهَ عِلْتَ الْمَشْ عَلِيَ الْحَرَامِ كَمَا لفضيله هذا محمد راتب Panie Nie. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له استكي الله أخذه فهو جهنم على ذئس المهاد ومن الناس من يشرين. سمو بقضاء أمر والله رؤوف Hola.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 Wallahu ghafóru l-Haleem Lillذien min nisaihim بُصْرَ الْعَرْشِ أَشْهُبَ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروق ولا يحل لهم ان يك ما خلق الله في الارحام إن, ان كن يؤمن بالله و وَبْعُولَتُهُمْ أَحَسْقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكن بمأروف أو تس ريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا من I. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى سنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعا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 وَإِذَا طَلَّقَ النساء نِسَاءً فَأَفْضَلْنَ عَنْ بمعروف يُمْسِكُوهُنَّ سرحوهن فِي مَعْرُوفٍ أَوْ ولا تمتكوهن ضرارا لتأسدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تستخذوا آيات الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وأعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم إذا أصاب فلا تقبلهم أينك ينكحن أزواجهن إذا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ذلكم أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهمن حولين كاملين لمن أراد أن يتم من رضاه وعلى المولود له رزقهن وكتوتهن لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدس بولدها ولا وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد في صالن عن تراضي. هما عسى شاور فلا وإن أن ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما No علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرن وَلَا تعزموا عقد سمك حسّا يبلغ الكتاب أجله الله يعلم ما في أنفسكم إِلَّا واعلموا أن ن وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا ساء ما لم تمسوهن أو تسربو لهن فريضة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مفاعا بالمحروم حقا على المحسنين وإن قلقتهم من قبل أن تمثوهم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما تربتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده رخدة النكاة وأن تأفوا أَصْرَبُ للتقوى ولا تنسوا التضل بينكم <سؤال> إِنَّ اللَّهَ بما تعملون بصير <سؤال> حافظوا على الصنوات والصلاة الوثير وعطوا لله طاعتين فإن خدتم فرجالا أو فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتعثون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم مساعا money Alam. فجربوا منه إلا قليلا منهم mm uh -huh. لم تر إلى dumb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 فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَاءِ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال ولا كل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ذوهن يأتينك سعيا وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إن أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوعنا لهم اجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند رب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 معروف ومغفره خير من صدقت يدعوها والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن الرسول الذي تعلمون ما له بمن فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا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 ومثل الذين ينفقون أمواله مبسغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ما فعله الناس في كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أقولها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل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 أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعلاب تجري من تحت الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذل يتوب وفاء فأصابها إحصار فينا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 يا أيها الذين آمنوا أَن من ۖ ما كسبتم ومما أخرجنا لَكُمْ لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تضمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم التقر ويأمركم بالتحر ياي والله يعذب ما منه والله واسع عليم متى من يشاء ومن يقتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيراً وما يذكر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقس أو نذرتم من نذر فإن الله وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم هي <تصفيق> اسيكو والله بما تعملون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 غيري وفا إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أضنياء من التعفف تعرفه بثيما لا يسألون الناس إلحافا وَمَا سُوفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ي kuluna ribalaya kun illaka maykum alladhi la takhabba ذلك بأنهم قالوا قَانُونُ البيع مثل الربا إِفْلا الله البيع الْبَيْعَ الربا فمن جاءه ما من ربه سنتها فله ما سلف وأمره. ومن عاد أولئك أصحاب النار هم فيها خالجون ينحق الله الذبى ويربي الصدق وَاللهُ نُحِبُ كُلَّ كَافِرٍ آثِم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا Upρούli ś해서 lawy, студienizedę, okостą z rezəbiać, zmbolu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 وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو سَرْتِ فَنَظْرَةٌ إلَى مَنْ سَرَ وَأَن تَصْدَقُ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أمة وفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل متمم وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليستق الله ربه ولا يبخط منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه في العدل وَتَشْهَدُ شهيدين من رجالكم فَمَن لم يكونا رجلين فرجل ۖ من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ماذوا ولا تسأموا تبوه صغيرا أو كبيرا إله ذلكم fu عند الله seuõ da homem لا a وادنا ان لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم إلا أن تكون سجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضعر وكاتب على شهيد وَإِن in فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ fusوقu bikum Wa'ttaku allaha والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض وإن أمين بعضكم بعضا فليؤذي الذي من أمانته وليستق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن ثم ها فإنهم عصم والله بما تعملون عليم للايما في السماوات و في الارض وايثو ما في أنفسكم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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا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 ربنا ولا تحملنا ما لا لنا سلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اِنَّ مولانا فانصرنا على بَيْنَهُمَا